وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْسِنَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ لَوْلَا أُنْسِنَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّهْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يُعَظُّ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ يُعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّقَدْتُ يا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ هذا هَذَا الْقُرْآنَ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 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلى جهنم. إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا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 إِن كَادَ لَيُذِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَدَّرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكيلاً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 ونسقيه مما خلقنا ألعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا, ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تقع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خَلَقَ من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ضَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجِرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِل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 والَّذِنَ لا ييدعونَ مَو اللهَِّ إلَهن آآخَرَ وَلَا يَقتونَ نَفْسَلَِّ حَروَمَ الله وَلَا يَقُتُونَ النَفْسَلَِّ حَروَمَ اللهَّ إِلَّا بِالْحَقّ وَلَا يَزلون وَمَي يَفْعذَِكَ يَلْقتَمَا يُضَعَت لَهُ العذابُ يَغْمَ القامَةِ وَيَقْلُد فِي مُهَانام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 فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع النفس كألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية آية فضلت أعناقهم لها خاضعين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 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَذَرَأْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بِلِسَانِي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 قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَمْ تَشهدْ لِي بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ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 إَِّمُلَكَذُكُم الذي عَلَّمكُ صِفْرَ فَلَسَوْفَ تَعَّْمون لَ قَِعَ أيأَدَكُمْ وَأَْجُلََكمْ مِنْ صِلَك وَلَأصَلِبَكُمْ أأَجمَعين قالال لضَ قَا ل بَيْر إِا إِ رَبِّنَ مُ قَلبُون إِ نَقُمَعأََ بُثِرَ لنا رَبّنا خَطَايان أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ فَأَخْرَجْنَا مِنَ الْجَنَّاتِ وَعَيْنُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا آلَ إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلقنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه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 فَنظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هل يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آذَانَهَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْمُقَدَّمُونَ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلق لي فهو يهدين والذي هو يقعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحق لي بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تأذني يوم يبعثون يوم لا ينهي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 فَكُنْ بِكِبْرٍ فِيهَا هُمْ وَالْغَنُون وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَعَالَى إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذ نُسِويْتُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا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 قَالُوا وَمَا عِلْمِ بِنَا كَأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ إِن حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّهِ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِقَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني, ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك ثم أضرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لَهُ العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجري إن أجري إِلَّا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتغررون مصالحا لعلكم تقلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا ذِكْرٌ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ سَمُودٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَرَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 قالهذ فَكْهَا شِبُ وَلَكُمْ شِربُ يَوْمِن معلُوم وَل تََسّهَ بِسُ إِ فَيَأقُدَكُم فَيَأخدَكُمْ عَذاابُ يَوْمِن ععَظم فَعقَرهَا فَأَصْبَح نَادِمين فَأقَدَهُم العذاد إِ فِي ذَلِكَ لآ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ قال لهم أخوهم لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَن نَّكُونَنَّ مِنَ الْقَاعِدِينَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وما أسألكم عليهم أجر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 قَالُوا إِنَّا لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَارِيبِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَا وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُهُمْ فِذٰلِكَ رَا يَةٌ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ اَصْحَابُ الاَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنَّ لَكُمْ رَسُولًا امِينًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُقْسِمِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الذي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الَّتِي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 فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلله انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لا ايه ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وانه لتنزل رب العالمين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 وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن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 وَإِنَّكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى بِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ فَرَمَّ جَاءَ نُودِيَ أَم بُلِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّ رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ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 في تسع ايات في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا, قالوا هذا سحر مبين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 على واد النمل قالت نملة قالت نملة ايها يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْر فَقالَ مَا لِيَ لَا الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين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 واعزه اهلها ادلهم وكذلك يفعلون واني مرسله اليهم بهديه فناظره فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتندونني بمال فما اتاني الله خير مما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 قال عفريت من الجن انا اتيك به انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين قال الذي عِندَهُ عِلْمُ الْمُلْكِ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَرَمَى رَأْهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَدُلِّ وَلِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غني قال نكروا لها عرشها ننفر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من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 قالوا تقاسموا بالله لبيتاه وهو اهله ثم لنقولن ان لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكروا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم ان وقومهم اجمعين فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ رَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَمَّا جِيْنٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ